اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولو أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أن أصرخي إني كفرت بما أشربتم من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.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 ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نجتست من فوق الأرض. خبيثة نجتست من فوق الأرض ما لها من